الحمد لله. الله. اشهد الله ولا الله ربنا الله وشريكنا اشهده محمد العرب ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسليم كثيرا. وبعد. اه في المرة السابقة. بفضل الله ومناته عن المقدمة عن علم التجويد. تكلمنا فيها عن مبادئ علم التجويد العشرة. وتكلمنا عن كل مبدأ فيها. ثم تحدثنا آآ قدمة سريعة عن تاريخ نشأة علم التجويد وتطوره كذلك علم القراءات. ثم تحدثنا عن آآ منشأ اختلاف. ألم. ثم تحدثنا عن منشأ الاختلاف في علم القراءات وكذلك تحدثنا عن لمحه تاريخيه لعلم التجويد والقراءات في مثلا بس لما المرة اللي فاتت كان في حد سالني عن الخليل بن احمد كان في القرن الكام فانا قلت في القرن الرابع لا هو خطأ. هو اختلط عليا الخليل بن احمد ابو مزاحم الخاقاني ابو مزاحم الخاقاني ده اول من الف في نظم علم التجويد كمتن يعني زي متن تحفه الاطفال والجزانيه كده اول من الف علم التجويد كنظم كمتن يعني هو ابو مزاحم الخاقاني وده كان في القرن الرابع توفي في 300 ايه ابو مزاحم الخاقاني ده توفي في القرن الرابع حدود سنه 300 وعشرين تقريبا وحاجة وعشرين لكن الخليل ابن احمد توفي سنة 170 يعني في القرن الثاني، القرن الثاني الهجري. طيب اه نبدأ في الاحكام في علم تجويد. وطبعا مرينا قبل ذلك في المرة السابقة ايضا على تعريف بالامام عاصم صاحب القراءة والامام حفص صاحب رواية حفص عن عاصم. وتعريف بالامام الشاطبي صاحب طريق الشاطبية الكتاب مؤلف عليه احنا اتفقنا ان الكتاب اللي احنا هندرسه او التجويد عموما اللي احنا بندرسه بيبقى بروايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبي ماشي طيب اول حكم في احكام علم التجويد هو حكم الاستعاذة طبعا القراءة تبدأ بالاستعاذة، ثم البسملة ثم بداية الصورة وبداية الصورة تبدأ فيها الاحكام العملية للتجويد تمام؟ فأول حكم في احكام علم التجويد الاستعاذة يقول الشيخ الاستعاذة لغة طبعا المباحث مباحث علم المباحث باب الاستعاذة تبقى يعني لا تخرج عن ستة مباحث هو الحاجة في تعريف الاستعاذة ثم حكم الاستعاذة ثم صيغة صيغة الاستعاذة بعدين موضع الاستعاذة وأحوال الاستعاذة الجهر والإصرار يعني ثم أخيرا أوجه البدء بالاستعاذة مع البسملة مع الصورة أو إذا كانت في أجزاء الصورة فكلها أوجه وأخرى نتحدث عنها إن شاء الله أقول استعاذة لغة الاستجاؤة والاعتصام والتحصن واصطلاحا اصطلاح علم التجويد يعني لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى وللاعتصام به وللاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم وهي ليست من القرآن بالإجماع يبقى الاستعاذة متفق عليها أن هي ليست من القرآن ولفظها لفظ الخبر ومعناه الانشاء ومعناه الانشاء الخبر الانشاء في اللغة يدرس في علم البلاغة من علوم اللغة ان الخبر الجمله الخبريه التي تحتمل صدقا او كذبا كان واحد بيخبر بخبر معين يحتمل الصدقه او الكذب الانشاء عليكم السلام الله الانشاء ما لا يحتمل كذبا ولا صدقا فالخبر هو خبر واحد بيقول خبر تمام الانشاء بقى اما امر او نهي او استفهام او دعاء كل ده بيسمى ايه الانشاء لانه لا يحتمل ايه صدقا او كذبا، فهو بيقول لفظها لفظ الخبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني انا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم يخبر بكده ومعناها الانشاء معناها الدعاء اللهم اعذني من الشيطان الرجيم فده معنى الخبر ولا ايه والانشاء ان الجمل في اللغه العربيه يا اما جمل خبريه يا اما جمل ايه انشائيه قد يكون لفظ الجمله الخبر ومعناها الانشاء شي. زي قول الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا ده خبر ولا انشاء? خبر مش كده? ومن دخله كان آمنا ده خبر. ولكن هو في معنى الانشاء. يعني امنوا من دخله. تمام? لكن مش مش خبر. كويس? مم. مش فهم? ايه? ايوة. حقول لك حاجة. دلوقتي في اللغة اللغة العربية في علم البلاغة بيقول انك لو عبرت عن الامر بالخبر. يبقى ايه? يبقى التعبير بال بال بال بالخبر اقوى في الدلاله ماشي? فربنا سبحانه وتعالى كان عايز او مش عايز استغفر الله. ربنا بيقول للناس امنوا من دخل البيت. كويس? فبدلا من ان هو يصيغها في صيغة امر امنه من دخل البيت قالها في صيغة الخبر ومن دخله كان امن في صيغة الخبر تبقى اقوى في التعبير في الامر خدت بالك فاستعمال الجملة الامرية يعني اللي هي فيها فعل امر بلفظ الخبر بتبقى اقوى في الايه اقوى في, في, في, في تأكيد المعنى تمام فهي الجمل في اللغة العربية. اما جملة خبرية يعني خبر. اي خبر يحتمل الانشاء يحتمل الكذب او الصدق. باشي اقول مثلا فلان مجتهد. ده ايه? خبر. كويس? انه فلان مجتهد. يحتمل ان هو فعلا مجتهد او ايه? او يحتمل الكذب ان هو مش مجتهد. تمام? لكن لما قول يفعل كذا ده خبر? مش خبر. ده امر. تمام? فالجملة الخبرية في اللغة اللي هي ايه? تحتمل الصدق او الكذب خبر خبر يعني اخبر بمعنى معين. تمام? لكن الجملة الانشائية معناها ايه? معناها ان هي تقضي طلب امر او نهي عن امر او استفهام اي حاجة غير ايه? غير الخبر. ماشي كده? ففي اللغة العربية يستعمل ال الجملة الانشائية باللفظ الخبري للتأكيد على الايه? على المعنى. وصلت? فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده ايه? خبر مش كده? لا ده خبر. انا بقول انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما يحتمل صدقا ان انا فعلا بستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. او ان انا اتلفز باللفظ ده بس بدون ايه? بدون صدق فيه. تمام كده? لكن هي وان كانت بلفز الخبر لكن معناها ايه? معناها للدعاء. اللهم اعذني من الشيطان الرجيم. فده معنى الانشاء والايه? والخبر. ماشي احنا? ايه? لا. ممكن يبى الدعاء. ممكن يبى النهي. ممكن حاجات كتيرة. الانشاء في حاجات كتيرة غير الامر. اه الامر والنهي والاستفهام والدعاء والطلب والتحديد. كل ده ايه? كل ده انشاء. فهو أي حاجة غير إنك أنه يكون خبر ده انشاء ماشي فقال ولفظها لفظ الخبر ومعناه الإنشاء أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم وحكمها اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة فذهب جمهور العلماء وأهل الأداء إلى أنها مندوبة كلمة أهل الأداء في الله كتاب من كتب التجويد معناء إيه معناء القراء يعني أو المقرئين أهل الأداء يعني هم يؤدوا يؤديوا الفضل القرآن الكريم ماشي ما هو الأهل الأداء اللي هم إيه؟ المقرئين للقرآن يعني إلى أنامندوبة عند ابتداء القراء وحملوا الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الجماعي على الندب بحيث لو تركها القارئ لا يكون آثما وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبها عند ابتداء القراءة وحملوا الأمر السابق على الوجوب وعلى مذهبهم لو تركها القارئ يكون آثما خلاف بناء العلم كان الجمهور زي ما الشيخ قال على الاستحباب ذهب بعض أهل العلم زي عطاء بسيرين وغيرهما إلى وجوب الاستعاذة ابن سيرير الاستعاذة واجبة ولو في العمر مرة ولكن لابد من ايه من الاستعاذة. وعطاء ابن رباح رحمه الله قال الاستعاذة واجبة عند القراءة. والجمهور على ان ايه استعاذة من دوبة بل بعض اهل العلم نقل فيها اجماعة. اجماعة على ان هي مستحبة ولست وجيبة. ولكن مثلا ما يفعلش اجماع وفي اخلاف. والجمهور على انها من ولا ذلك يشير الإمام الجذري بقوله واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب ده في في طيبة النشر قال صيغتها صيغة الاستعاذة يعني قال المختار لجميع القراء في صيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذه الصيغة أقرب مطابقة للآية الكريمة الواردة في سورة النحل ويجوز التعوذ بغير هذه الصيغه مما ورد به نص نحو اعوذ بالله من الشيطان ونحو اعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم يعني مسألة صيغة الاستعاذة يعني يقوم فيها أي ضغط استعاذة من الشيطان الرجيم ولكن هو القراء على إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على ما ورد في النحل خدا قراءت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة غير هذه الصيغة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة غير هذه الصيغة كان يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ف يعني أية صيغة في الاستعاذة تقوم اما ايه? لا. ما ثبتش النص. النص ده لا. اللي ثبت في الوسوسة في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستعاذة وان يدفل على يساره ثلاثه لك ما ثبتش ان هو نص على النص داخل استعاذة. هنزه ونفثه ونفخه. راجع عندي ان هي واجبها هو عندكم معروف ايه الصارف هو القول الوجوب اقوى لان مفيش صارف لكن جمهور الجمهور على يعني على على الاستحباب الصارف اصوليه صوارف اصوليه يعني قالوا ان الامر في النص الشرعي اما امر للتعبد او امر ارشاد تمام فجابوا مجموعه نصوص كده وقالوا إن دي اوامر ارشاديه مش واجب زي زي مثلا ايه مس مثل الذكر باليمين في الاستنجاء الجمهور على انه ايه مكروه لم يقل بالتحريم غير ايه غير الظاهرة بس مع ان النص واضح تمام حديث سلماء ونهى ان يمسى احدنا ذكره بيمين تمام ففي نهى طيب ايه الصارف فعل النبي صلى الله عليه وسلم انت بتقول ايه دخل حسنه صلى الله عليه وسلم كان كان الاول وسلم على اصحابه الايد اليسرى وعلى اليمين ده ايه ده فين الحديث ده جابه منين الحديث ده لا استنى بس استنى. فين الحديث ده شفته فين في المنار كمان في منار السبيل طب ما تتكلموش خلاص ماشي حقول لك حاجة. لو ما لقتوش في المنار وما لقتش حديث بالشكل ده هتعذب الناس دياته على اكل المراجعة. مش في المنار. لا انا ما قلتش هنه هدفع حاجة انا قلت انت اللي هتدفع بس. ماشي? اهو محمود الهالكاي. في كتب العلم الشرعي كلها. كلها. ماشي? لو جبت الحديث ده. خلاص احنا هنخليك انت يعني ايه كبير بتاع المجموعه حلو. لكن ما جبتوش بقى. الناس دي على الاكل. اتفقنا. هو قال قدامك اوه. بس لو ما جابش المرة جاء اكل تضربوه. المهم. قال احوالها للاستعاذ عند بدء القراءة حالتان هما الجهر او الاخفاء. الخلاف او مش الخلاف يعني الاحوال دي ترتبوها على اساس ايه? رتبوها على اساس ان, إن الـ الـ الـ الجهر فيها بالاستعاذة يعني لينصت القارئ ويعلم لينصت المستمع ويعلم أن القارئ يبدأ قراءته فلا يفوتوا من القراءة شيء تمام كده فده المعنى اللي هما يعني استعملوه في مسألة التفريق بين الجهر بالاستعاذة والإخفاء يعني تجد الجهر في الاستعاذة يقول فاستحب عند بداية القراءة في موضعي تمام إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءة ده محتاج انه انتبه ان في واحد حيقرأ فما تفوتوش حاجة من القراءة من اوله تمام وزيه اذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة ماشي فده برضو ايه محتاج انه ينبه الناس انه حيبدأ في قراءة فينصته فيبدأ يجهر بالاستعاذ عشان ايه هما ينتبهوا وينصتوا للايه وينصتوا للقراءة ماشي كده وأما يخفوه فاستحب في أربعة مواضع هتلاقي المواضع الأربعة دي ما فيش حد ينصط له أصلا أو هو منتبه للقراءة من البداية فمش محتاج جهر بالاستعاذة عشان ينتبه تمام الحالات إيه؟ إذا كان القارئ يقرأ سرا فمفيش حد يسمعه فمش محتاج أنه ينبه حد بالاستعاذة على أنه هيقرأ إذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه أحد يستمع لقراءته كذلك اذا كان يقرا في الصلاه اللي في الصلاه طبعا منصت ستعرف ان الامام حيقرأ فمش محتاج انه ايه انه حد ينبهه اذا كان يقرا في الصلاه سواء كان اماما او ام ماموما ام منفردا ولا سيما اذا كانت الصلاه جهريه والسنة طبعا الاصرار بالاستعاذة وليه ايه في الصلاه عرض. لا ما هو ده حيستعيز وده حيستعيز هي المسألة مش مش في في يستعيذ ولا لا مسألة في إنه يجهر ولا يسير مش في الاستعازة وتركها لا ده في الجهر بالاستعازة والإصرار بالاستعاز وليس في الاستعازة وتركها ماشي فالحاله الرابع اذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة يعني هو بيقرأ وسط مجموعة من الناس ومش هون مبتدئ فخلاص الناس منصطين أصلاً لأن في واحد بدأ بالقراء فده الضابط فيها يعني اللي اللي فرأوا فيها المواضع على أساس هذا الضبط طيب فهو جابها أصلاً تحت وط ووجه الجهر, ووجه الجهر بالاستعاذة أن ينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها لأن التعوذة شعار القراءة وعلامتها ووجه الإسرار بها ليحصل الفرق بين ما هو, قرآن ما هو قرآن وما ليس القرآن البسملة البسملة مصدر بسملة إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم نحو حسبلا إذا قال حسبي الله وحوقلا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله في في اللغة العربية اللغة العربية ديجة لغة غنية جدا ولغة قوية جدا جدا جدا ثلاثة كنّا تجد لغة من اللغات تقارب مش مش مش تساوي لا تقارب اللغة العربية في قوتها وقوة ألفاظها ومعاني في حاجة في اللغة العربية اسمها نحت ماشي نحت معنى ايه ان انا عندي جملة على بعضها اعمل من الجملة على بعضها دي ايه فعل تمام يعني مثلا عندي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم عايز اقول واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم بدل ما اقول ما اقول قال بسم الله الرحمن الرحيم اقول ايه بسم الله على طول كده خدتوا بالك اسمه نحت ان هو نحت من الجمل على بعضها ايه فعل تمام وزي ايه قال حسبي الله ونعم الوكيل حلو بدل ما اقول قال اقول ايه حسب له خدتوا بالك العرب كانوا مغرمين بالاختصار تمام كانوا يحبوا الاختصار جدا ما يحبوش الكلام الكتير عشان كده كان من من من من مميزات النبي صلى الله عليه وسلم ومما فضله به الله سبحانه وتعالى على سائر النبيين أنه اوتي جوامع الايه جوامع الكلم يعني جوامع الكلم يعني كلمات قليلة وتحمل معاني كثيره جدا ده المعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة أو الكلمتين وهتين الكلمتين يحملان كثيرا من المعاني تمام فده معنى جوامع الكلام فالبلاغة في اللغة العربية تساوي اختصار انه يختصر في الكلام ولكن بايه بانه يعبر عن المعنى برضو مش معنى اختصار انه اختصار مخل للمعنى فده كلمة النحت في اللغة العربية انه هو يجي في جملة وينحت منها ايه فعل زي الحاجات دي تمام او مثلا عايز ينسب لقبيلة مثلا مثلا فمثلا ايه اختصارا برضو. قبيلة عبد شمس مثلا. قبيلة في في في العرب كانت زمان موجودة في العرب قبيلة عبد شمس. فهو عايز يقول ان الراجل ده من قبيلة عبد شمس. فبدل ما ما يقول هذا رجل من قبيلة عبد شمس يقول ايه? هذا رجل عبشامي. يبخات العين والبيه من عبد والشين من ايه? والميم من كلمة شمس? اختصاره لا. من منفعش تقول كده على فكرة. اذا نطقت تقطي بكلمة تسندها الى الله سبحانه وتعالى تقول عبد والكريف. وتجيب الدال. تقول عبد كذا عبد الخالق عبد الرحمن كده. ما تقولش عبد من غير الدال. <تفق> <وصولة>. اخطاء اللغوية. استعزل انا شباب. اخطاء اللغوية مش اللغوية. اه? بس التجويد يعني صيانه اللسان عن اللحن. صح مش ده التجويد? ماذا? يبقى اللحن في اي كلمة. ايه? لا هو كده مش حول الاسم هو عايز ينسب فنحت كلمة من الكلمتين. هو بسم الله الرحمن الرحيم نحت كلمة من الاربع كلمات من بسم الله الرحمن الرحيم نحت كلمه واحده تعني ايه تعني الكلمات الاربعه دي اه اسمه نحت فلور على اسمه نحت حكم البسمله لا خلاف بين العلماء في انها بعض ايه من سوره النمل اللي هي إيه؟ انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ده ما فيش خلاف ان هو من القران كما انه لا خلاف بين القراء القراء في اثباتها في اول الفاتحه يعني القراء كلهم مجمعين على ان اللي بيقرا الفاتحه يقول البسمله تمام ويثبت البسمله في اول الفاتحه لكن الخلاف بينهم في ايه في ان الفاتحه في ان البسمله ايه من الفاتحة ولا لا ده الخلاف بين القراء تمام احنا عندنا في الامام عاصم يثبت البسمله كآية, كآية. عشان كده ان الراجح ان الذي يقرأ الفاتحة بدون بسمله صلاته ايه باطله لانه ترك ترك رك من اركان الصلاه اللي هي الايه فاتحه لان كده نقصت ايه والعلماء قالوا اللي لو نقص آآ شده في الفاتحه تبطل الصلاه لانه نقص حرف كان يسر بالفاتحه ما كانش بيسيبها خالص بالبسمة لا اصل ما سمعهاش بس كانوا عارفين ان هو كان يسير بالبسملة ونقلوا كده. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم جاهراء بالبسملة مرة. ليعلم الناس ان هو بيقرأ بالبسملة. مم. مم. واحد ايه? مم. تطلع ايه? ده لحن لا يحل المعنى اللي يبطل الصلاة اللحن اللي يحل المعنى ايو ماشي شدت ايه هو اللي حيقول الصراط بالفتحة وهيقول الصراط بالكسرة الاثنين اتنين جاب الصادين الصاد الساكنة والصاد المفتوحة اقول مكسورة على حسب مطقت فده ما ما, ما ما نقص حرف مش مشددة اهدنا الصراط ده مش مشددة ماشي. فهو كده ايه? اخطأ في الايه? في التشكيل. ماشي? فاللحن في, في التشكيل في الفاتحة. ازا كان لا يحيل المعنى لا يبطل الصلاة. ازا كان يحيل المعنى يبطل الصلاة. ناسة ايه? اه. اه طبط للصلاة. الركن الركن ما هي هتضبطه للصلاة هتضبطه للرقع يبقى هتضبطه للصلاة قطعا مهم عشان بس احنا مش في حصة فقه جبها جابها سر قال البسمله بعد ما خلص الفاتحه لا يقرأ الفاتحه تاني. تأتي بترتيب الايات. يعني مثلا مثلا ينفع يجيب الرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين. اه ينفع اه. ينفع. المهمين ما من مالهم. لا. ايه? لو ما ايه لو ما مين اللي ما قالوهاش ماشي مم. هقول لك حاجه اكتبوا الاسئله بتاعة الفقه دي في ورقه وبساله لنا اخر ماشي كما نولى الخلاف بين القراء في اثباتها في اول الفاتحه وقلنا الخلاف بين القراء في ايه في عدها آية، تمام؟ وقلنا إن الإمام عاصم يثبت البسمة كآية، ماشي؟ وقد أجمع القراء السبعة أيضا على الاتيان بها، متفقين قراء السبعة على الاتيان بالبسمة في حالات، تمام؟ هو المسألة إن الفصل بين الصور القراء السبعة، حمك الله على خلاف في الفصل بين الصور بالبسمة. اللي فصل بين الصور وبن البسملة قلون كسائي آآ سمعوا ايدي الصورات اي رجالهم وعاصم وابن كثير وعاصم وبن كثير دول اللي فصلوا بين الايه بين الصور وبن كويس آآ امام حمزة ما عندوش بسملة بين الصور يعني انتو لو تسمعوا قراءة مشاري رواية خلف عن حمزة آخر الصور فايه فأول الصورة اللي بعداو وبيكمل على طول ما فيش بسمة ما بين الصور بالبسمة تمام بعض الخراز الامام نافع وابو عمرو عامر نافع وابو عمرو عامر بس دول اللي ايه اللي اللي كان لهم بين يا اما تمام يا اما الوصل بدون بسمالة. يا اما لهم ثلاث أوجه بين بين الصور خلاص فده خلاف بينهم في البسمله بين الصور لكن اتفقوا على الاتيان بالبسمله في ايه هيؤل الشافعي عند ابتداء القراءه باول اي صورة من صور القران سوى صورة براءه ماشي يبقى يبدأ اي صورة في القران ايه ياتي بالبسمله لكن لو وصلها باللي قبلها على الخلاف اللي احنا ذكرناه من شويه ماشي وكذلك عند قراءه الفاتحه اتفق القراء السبع برضو على الاتيان بالبسمله عند قراءه الفاتحه ماشي يبقى عند آآ بابتداء اي صورة من صور القران وعند ايه? وعند الفاتحة. وقالوا برضو عند تكرير الايه? عند تكرير نفس الصورة. يعني لقاء رسوله قوله والله احد مسي. وحب يكررها بيأتي بالايه? بالبسمله ده القراء السبعين. قال ايه? ايه? ايه اللي وجوبا? لا مش متعلق بها مسألة توجبا أو استحبابا هي الفصل بين الصور فعلى مذهبه وفي واحد ب يأتي بالبسمة وفي عضبه بتجب البسمة تمام فال اللي اللي حيفصل حيجبها حيعتبرها آية يعني منفصل عن كل صورة مش مسألة توجبا أو استحباب وذلك لكتابتها في المصحف يعني سورة براءة من غير بسمالة يعني ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم كان لا يعلم انقضاء الصورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم شوف كده كتير من العلماء قالوا أن بسم الله الرحمن الرحيم آية ولكن منفصلة من الصورة يعني مش ما تعدش من ايه من آيات الصورة لكن آية تمام يعني آية تبقى في الصورة كآية لكن منفصل عن الايه عن آيات إلا في صورة الفتاحة في تعد إيه؟ تعد آية من صورة الفتاح على قراءة الأمام العاصمية وأما في أجزاء الصور فالقارئ مخير بين الاتيان بالبسملة أو عدمه يعني إذا أرى من وسط الصورة يبه هو يأتي بالبسملة أو إيه؟ أو لا يبسمل يعني يأما يستعيذ ويبسمل يأما يستعيذ فقط وإلى ذلك يشير الإمام الشاطبي بقوله ولا بد منا في ابتدائك صورة سواها يعني سوى صورة التوبة يعني وفي الأجزاء في الأجزاء يعني في وسط الصورة خير من تلا يعني يخير القارئ بين الـ بين الاتيان بالبسملة وعدم الاتيان بها خير من تلا وفي نسخة تانية خير من تلا فتح الخارج وأما بالنسبة لصورة براءة فهي روكة في أولها اتفاق باء القراء جميعا على ترك البسمة في أول صورة إيه؟ فو صورة التوبة نشى وإلى هذا يشير الإمام الشاطبي بقوله ده البيت اللي لأم البيت لفند ومهما تصلها أو بدأت براءة بدأ بر أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسمة يعني هو يقول إنك سواء وصلت صورة براءة بصورة الأنفال أو بدأت بها في بداية القراءة ما تبسملش ويعلّلها بالعلّة اللي ذكرت عن الإمام عليه النبي طالب رضي الله عنه أن هي عشان نزلت بالإيه؟ بالسيف قال فقد علّل رحمه الله ترك البسملة في أولها بأنها نزلت مجتملة على السيف وكان بذلك عمّا انطوّت عليه صورة وراءة من الأمر بالقتال والأخذ والحصر ونبذ العهد والوعيد والتهديد وفيها آية السيف وهي الآية رقم تسع وعشرين قد نقل العلماء هذا التعليل عن علي رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما سألت علي رضي الله عنه لما لم تكتب لما لم تكتب البسمة لة أول براءة فقال لأن بسم الله أمان وبراءة ليس فيها أمان. صورة براءة يعني ليس فيها أمان. لأنها نزلت بالسيف ولا تناسب بين الأمان والسيف. ويعني الأثر ده وإن صح كان في صور تانية بدأت برضو بذكر الكفار وذكر لي قتال والسيف زي سورة إيه سورة محمد أول كلمة في سورة محمد هي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمله تمام وتت تتابعت العطف في, في ذكر الحرب مع الكفار وال والفداء والأسر والكلام ده مع ذلك بدأت بسم الله الرحمن الرحيم فهو فعل عثمان بن عفان انه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بين الانفال وايه وبراء فده اللي ثبت يعني لكن كعلة الله اعلم العلة كانت يعني كان في حديث حديث ان عثمان بن عفان سال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال ما حملكم ان عملتم الى الانفال وهي من المثاني يعني الصور الصغيره يعني الى براءة وهي من المئين يعني الصور اللي تعدت آياتها مئة آية ولم تكتبوا بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم يعني كتبتوش بينها وبين ال بين الأنفال وبين براءة يعني بسم الله الرحمن الرحيم ووضعت موها في السبع الطوال تمام هي الأنفال محتوطة مفهود مع السبع الطوال لكن هي ايه ، صورة صغيرة تمام لكن هي محتوطة وسط السبع الطوال لكنها مش صورة طويلة تمام فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه الصور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب له فيقول ضعوا هذه الآية في ضع هذه الآيات من الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا يعني أقول لهم خذ الآية ضحطوها في الموضع الفلاني في صورة كذا وكذا وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها قصة صورة الأنفال شبيه قصة صورة براءة فيها ذكر الكفار والقتال وما شابه ذلك يعني وحسبت أنها منها وقُبِض رسول الله صلى الله عليه وعلىه وسلم ولم يبين لنا أنها منها فمن أجل ذلك قارنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فده رواه التلميذي وأحمد وابو داود والنسائي سند حسن فده من عثمان بن عفان كان اجتهاد طبعا وافقوا عليه الصحابة على وضع سورة الأنفال قبل سورة توبة وعدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. طيب قال إذا ابتدأ القارئ قراءته بأول أي سورة من سور القرآن سوى براءة فله أن يجمع بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة ويجوز له حينئذ أربعة أوجه أوجه دي ترتبها حسب الأولوية في الأداء يعني وجه الأول مقدم على الثاني والثالث والرابع وجه الثاني مقدم على الثالث والرابع وجه الثالث مقدم على الرابع والرابع ده أخر ليه الأوجه اختياره قل... إيه؟ الاول قطع الجميع يعني الاستعاذة وبعدين يسكت او يقف تمام على الكلام بعد كده في الفرق وقف والسكت وبعدين بسمله وبعدين وقف وبعدين ايه اول الصورة قطع الجميع يعني قطع الاستعاذة عن البسملة عن اول الصورة الوجه الثاني قطع الاول ووصل الثاني بالثالث الثاني اللي هو بسملة والثالث اللي هو ايه اول الصور يبقى حيقف على الاستعاذة وبعدين ايه يصل بسملة باول الصور الثالث وصل الاول بالثاني وقطع الثالث يعني حيصل الاول اللي هو ايه استعاذة <تصفيق> الحمد لله يد ريكوه بوصعهم وصل الأول اللي هو الاستعاذا وبالثاني اللي هو البسملة وقطع الثالث اللي هو إيه اللي هو إيه يا محمد محمد أنور اللي هو إيه أول الصور ما يا محمد صح يا محمد م Orlando الرابع وصل الجميع يعني نحيا أقرأي… إيه في نفس واحد يعني إستعاذة والبسملة وأول مع معما ناشي. يبقى أول الأوجه هي هو المقدم قطع الاستعاذ عن البسملة عن إيه؟ عن أول الصورة عايزي أبراهيم إيه؟ ناس طيب أما إذا كان القارئ مبتدئا بأول صورة براءة فله فيها وجهها يبقى هو كده مبتدئ بأو بأي صورة يبقى فيه استعاذة وبسملة وأول الصورة طيب لو بدأت بصورة براءة سقطت البسمله يبقى في استعاذة واول الصورة بس. حيبالواجه ايه? بس. يا اما وصلهم يا اما فصلهم. والمقدم حيبال ايه? الفصل. انو ال... تكبير. ايه? فيها اه. من طريق الشاطوية دي ليه التكبير لابن كثير بس. اول صورة الضحى بغاية أخر, اخر الناس. بس ده من طريق الشاطوية ليه ابن كثير بس. يبقى صورة براءة في وجهين بس اللي هو ايه فصل الاستعاذ عن اول الصورة والواجه التاني فصل ايه وصل الاستعاذ باول ايه باول الصورة. اما اذا كان القارئ مبتدئا تلاوته بآية من وسط صورة غير صورة براءة فله حالتان الأولى أن يأتي بالبسملة ويجوز له حينئذ الأوجه الأربعة التي ذكرناها في ابتداء أول في ابتداء أول كل صورة يبقى إذا كان حيجيب حيجي البسملة في, في في أجزاء الصورة يبقى له نفس الأوجه الأربعة الاستعاذة مع البسملة مع أول الجزء اللي سيقرأ منه تمام إما بقى قطع الجميع أو وصل الأربعة أول بالثاني وقطع الثالث أو وصل ال القطع الأول وصل الثاني بالثالث أو إيه وصل الجميع ماشي الثانية أن يترك البسمة وجنز الله حينئذ وجهان فقط تمام يبقى هو حيسيب البسمة يبقى في الاستعaza و إيه الحتة اللي هو حيبدأ منه. لو منها يبقى حيلو حبلو إيه وجهين بس زي صورة براء بالزبط أما إذا كان القارئ مبتدئا بآية من وسط صورة براء فقد اختلف فيه العلماء فذهب بعضهم إلى منع الاتيان بالبسملة في أثنائها كما منعت في أولها ودل الأصوب وعلى هذا يجوز للقرية وجهان فقط الوقف على الاستعاذة والواجه الثاني واصلاه بأول الآية المبتدئة بها وذهب بعضهم إلى جواز الاتيان بالبسملة في أثناء براءة كجوازها في أثناء غيره وعلى هذا تجوز الأوجه الأربعة المذكورة آنف لكن الأصوب أنه زي ما منعت البسملة في أول الصورة تمنع فيه أجزاء الصورة أوجه ما بين الصورتين وإذا وصل القارئ آخر صورة يقرأها التي بعدها سوى صورة براءة فلو ثلاثة أوجه قطع الجميع أي الوقف على آخر الصورة وعلى البسملة بالوجه المقدم برضو قطع الجميع إذن يقف على آخر الصورة وبعدين يقول يقرأ البسملة ثم يقف ثم يبدأ بأول الصورة التي تليها بدأ قطع الجميع هم؟ شيش استعزة بن الصور. بن الصور بس ما استعذف في اول اقراءة بس. حكم ايه? حكم ايه? لا مخير. في وسط الصورة مخير. وفي الاجزاء خير ومنتلك. يعني في وسط الصورة مخير يقرأ يجيب البسملة او ما يجيبهاش فاول الصورة على حسب بقى الايه? اللي يقرأ له. ايه? مش مسألة وجوب او استحباب. هي القراءة انت دلوقتي عاصم بيقول البسملة في اول, في أول الصور اللي بتجيبها. لانها هتعتبر من من القرآن ساعتها. خدت بالك بس ايه مفاصلة عن الايه? عن الصورة. انا اقصد مش م... مش مفيش خلاف بين... بينهم ان دي واجبة ولا مستحبه عشان نقوله وجبا او استحبابا هو انت ينفع تيجي على ايه من المصحف وتقول دي يجب ان انا اقراها ولا ما يجبش يعني مثلا بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هو الرحمن الرحيم واجب ايه ماشي بقى فيش مشاكل على المعنى ده تبقى واجبة. ده كانوا اقصد انما يعني انما الحكم الشرعي. واخد بالك في, في في ايات القرآن ما اقولش الاية دي واجبة ولا مش واجبة. ده هي تقرأ. واخد بالك. لان اللي يسقط اية عمدا من من مصحف ده كافر. بالاجماع. اللي يسقط حرف واحد من القرآن عمدا كافر. اللي يزيد حرف واحد في القرآن عمدا كافر. ماشي? طيب الوجه الثاني بين الصور قطع الاول اللي هو ايه اخر الصوره الاولانيه وصل الثاني بالثالث الثاني اللي هو ايه اللي هو يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والثالث اللي هو ايه ايه لسه هقول لا انا قلت يا محمد مين الغشاش يا محمد رشيت من الكتاب لا انت مش مركز امهم. هو اخونا اللي قاعدين ورا محمد هميس متوع كده عشان نشوفه ما بينه. معانا ولا معانا متأكدين يعني? ثم تيجي هنا يا احمد. قصري تعالى هنا. امي اللي قاعد جنب الكل على طول. لا احمد كمان عادي مش مشكلة. بقى. لو قاعد هنا برضو حيسم. <تصفيق> تعالى يا قصري هنا. مين كمان ورا محمد. تعالى تعالى وبكروا قدامنا. لا او بكر مش بيسرح بينام فالموضوع اكبر من استراحان نعم سمعت ده <تصفيق> طيب الوجه الثالث وصل الجميع اللي هو وصل اخر الصوره بالبسمله باول الصوره ايه التي تليها تمام قال اما الوجه الجائز عقلا ووصل اخر الصوره بالبسملة والوقف عليها فهو ممتنع اتفاقا لأن البسملة جعلت لأوائل صور لا لأواخرها بدلوقتي في وجه الوجه الرابع اللي احنا كنا قلناه في أوجه البسملة مع أول الصورة مع الاستعاذة ده وجه جائز عقل ان هو يوصل آخر الصورة الأولانية بالبسملة ويقف وبعدين يبدأ بقول الصورة التانية تمام؟ ده وجه وان كان جائز عقل كان ممتنع في عنده علماء التقويد وعند علماء القراءات ماشي ممتنع لأن البسمة كده كذا هتبقى لأخر الصورة تمام والبسمة اللي نما جوعلة لي لأوائل الصورة ليس لأوأخير عشان كده كان الـ كان ال الأصوب في مسألة التخير بين البسمة اللي تجيب البسمة أو تركها في أجزاء الصورة أن الأصوب إيه عدم البسمة لكتفاه بالاستعاضة فقط. ايه? اه حديث ابن عباس ماشي. هم? هم? لا. انقضاء الصورة وبدأت صورة تانية يعني. حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم بس صورة الاولانية دي خلصت وفي صورة تانية جديدة. طيب أما إذا وصل آخر صورة الأنفال بأول صورة براءة فيجوز له ثلاثة أوده القطع والسكت والوصي القطع أي الوقف على آخر الأنفال مع التنفس السكت أي قطع الصوت لمدة يصير بدون تنفس والوصل أي وصل آخر الأنفال بأول التوبة كذا وكل ذلك من غير الإتيان بالبسملة كما تقول يبقى في بين آخر الأنفال وأول براءة ثلاثة اوجه زي ايه زي الصور العادية بس مش هتبقى نفس الهيئة مش نفس الكيفية بين الانفاء البراء هيبقى اما القطع وان كان الصحيح انه عبر عنه بالوقف وليس القطع عشان حنودي الوقت الفرق بين بين التلاتة ايه والوجه الثاني السكت يعني القاء الوقف يعني حيوقف على اخر صورة الانفاء تمام وبعدين ايه يبدأ باول صورة البراء السكت انه حيسكت على اخر صورة الانفال ماشي؟ وبعدين يبدأ ببراءة الوصل يعني حيصل أو اخر الانفال باول براءة إيه؟ على طول ماشي؟ طيب الفرق بين السكت والوقف والقطع الوقف هو انه قطع القراءة زمنا يسيرا يسوي زمن التنفس قريبا يعني ماشي كده دون الاعراض عن, الـ عن, الـ عن القراءة ده يسموه وقف. لان انا وقفت. وقفت على ايه? على جزء في الايه? في الاية او على الجزء في ال... في في الصورة. استنى اقول لحمة ده هو نازل الزرار. قل له يقيد الزرار اللي في الاخر. لأ احمد حقيقة. بعدها ايه الوقف? ان هو ح... حيقف. الوقف لكن اللي على ايه? على اخر الكلمة. تمام كده والوقف لا يكون الا على اخر الكلمه حلو ااا القطع بقى معناه انه يقطع القراءه الكليه الاعراض عن القراءه الكليه يعني هو خلاص وقف هنا وهيقفل المصحف وهيمشي او بيسمع غيبا ووقف هنا وخلاص هيقطع القراءه تمام السكت هو قطع القراءه زمنا دون زمن الوقف وبدون تنفس وفي فرق بين السكت والوقف السكت مسلا زي ايه? السكتات المشهورة بتاعت حفص الاربعة. وقيل من راق. ده سكت. بيقف عن النون. تمام? زمن يسير جدا وبعدين يكمل الراء. يبدأ بالراء. تمام? فده اسمه سكت. لكن الوقف. ان هو ايه? بيسكت زمن يساوي زمن التنفس. انه بياخد نفس وبيكمل قراءة. تمام كده? فيبقى الوقف ده لا يكون الا على اواخر الكلم. السكت يجوز في في اجزاء الكلمة. تمام? يجوز في اجزاء الكلمة بس مش مش لحفص. يعني حفص ما عندوش سكت في اجزاء الكلمة. حفص عنده السكت في ايه? على اخر الكلمة برضو. من وبل ومرقدينا وايه? وعيواجة. تمام اللي السكتات الاربع بتاعت حفص. فا ده فارق بين السكت والوقف. في الزمن وفي موضع ايه? في موضع السكت او الوقف. القاطع زي ما قلنا ايه? الاعراض عن القراءة بالكل ايه? ايه? مرقدنا في صورة ياسين وعوجة في صورة الكاف وبل كلا بل ارانا في المطفين وقيلة من في القيام ماشي كده. احنا كده بدنا طيب طيب احنا كده خدنا حكم الاستعازة ولايه? والبسمية. ناخد بعد كده احكام النون الساكنة والتنون. احنا قلنا قبل كده ان مسائل التجويد او موضوعات التجويد. اه موضوعات كبيرة. اللي هو تجويض العمل يعني انت محتاج للتطبيق في القراءة. في اربع موضوعات كبيرة في التجويد. تمام وبعد كده مواضيع ايه? مواضيع صغيرة. قلنا الموضوعات كبيرة هي احكام الحروف السكنة. وعندنا احكام الحروف السكنة ثلاث حاجات النون السكنة. والمين السكنة واللمس ايه? السكن. ماشى كده. احنا عندنا المواضيع بتاعه التجويد في اربع مواضيع كبيرة. احنا قلنا التجويد اللي انت محتاج لتطبيقه لان في موضوع كبير في التجويد اسمه ايه زي ما قلنا المرة اللي فاتت المقطوع والموصول بس ده انت محتاجه في ايه في الرسم خد بالك وفي الاختبار في الوقف تمام مقطوع وموصول زي ما قلنا في ايه زي مثلا وائما نري الناس بعض الذي نعدهم مثلا هي وان وما ولا وائما على بعضها ده انت هتحتاجه في الرسم لو هتكتب مصحف. بالك او في اختبار في الوقف. لما تيجي توقف. اما. هتوقف ان. ولا هتوقف على اما على بعضها. اخدت بالك. فده تحتاجه في كده. وزي مثلا ايه? تاء التأنيث المفتوح. نعمة. امتى توقف عليها بالهاء? وامتى توقف عليها بالتاء كلمة. امتى توقف عليها بالتاء وامتى توقف, توقف, توقف عليها بالهاء. تمام? فده انت محتاجه في الرسم وفي الوقف فقط خدت بالك في مثلا الـ الـ الاثبات والحذف اثبات والحذف برضو باب من ابواب التجويد باب كبير اللي هو امتى تثبت الياء وامتى تحذفها زي مثلا واتبعوني هذا صراطه مستقيم من غير ياء تمام في مثلا ربي مثلا احيانا تبقى ربي من غير ياء وحيانا تبقى ربي بالياء فتبالك ده برضو اسمه الاسبات والحذف ده محتاجه برضو في في, في التجويد يعني تمام؟ لكن الموضوعات الكبيرة في التجويد اللي محتاجة شغل عمل كبير هي اربع موضوعات كبيرة اول حاجة احكام الحروف السكنة ودي عندنا ثلاث مواضيع يعني هتنقسم لثلاث مواضيع اللي هو احكام النون السكنة والميم السكنة واللام لايه؟ واللام السكنة تمام؟ وبعدين عندنا المد والقصر ده برضو من المواضيع الكبيرة في التجويد وعندنا باب المخارج وباب الصفات دول اربع مواضيع كبيرة تمام <تصفيق> هو ممكن يبقى اهم حاجة في الـ في الـ في, في الاربع دول مخارج اللي لفعلا يتقن المخارج والصفات كده اتقن التجويد تمام ده ال النون السكنة والميم السكنة واللام السكنة دي احكامها بسيطة وممكن يبقى كتير من الناس ايه عارفها وبيعرف يجيبها بسهولة لكن هي اكثر اخطاء اللي بيقرأه في الـ في الـ في القران في الايه في المخارج في الصفات لا الصفات العريضة اللي هي زي التفخيم والترقيق مثلا تمام فدي الموضوعات الكبيرة اللي في اللي في في التجويد طبعا بيتبع بقى الصفات المثلين والمتقاربين والمتباعدين بيتبعوا المخارج والصفات والنون والميم المشدده تتبع احكام الحروف السكنة حتبالك. هيبقى بقى ايه في المواضيع في مواضيع مواضيع بسيطة خلص زي مثلا ايه همست الوصل. حتلاقي مواضيع ايه? مواضيع طب بسيط. لكن هي المواضيع الكبيرة اللي هي ايه? اربع مواضيع اللي احنا قلنا عليهم. فا هذه هذي المواضيع احكام النون الساكينة والتنوية. تعريف النون الساكينة هي النون الخالية من الحركة الثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا. النون خالية من الحركة. وثابتة النون ديت يعني ثابتة لفظا وخطا هو بيقول التعريف ده عشان ايه هيطلع بعد كده لايه التنوين لان التنوين نون ساكنة برضو تمام لكن هتثبت في مواضع غير مواضع ثبوت النون الساكنة تمام الاصلية تمام وواصلا ووقفا برضو عشان ايه اخراج التنوين لكن لابد ان السكون ده يبقى ايه يبقى سكون ثابت برضو وصلا ووقفا يعني مش النون بس اللي تبي ثابت وصلا وقفا لا ده السكون كمان يبها ثابت وصلا وقف ليه لان في بعض الكلمات سكونها ثابت ايه وقفا فقط زي ايه مثلا الحمد لله رب العالمين النون بتاع العالمين دي ساكنة ولا مش ساكنة ساكنة لكن ساكنة ليه مشنو وقفت لو وصلت حمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فتحت النون يبها السكون ده مش ثابت ايه وصلا وقفا هل زي McGon سبحانه وتعالى ان ارتبتم مثلا النون بتاعت ان لو وقفت عليها سكنت طيب لو وصلتها ان بترتب بقت ايه مكسوره مكسوره لالتقاء الساكنين تمام فهو وان كانت ساكنه لكن ساكنه في الوقف فقط لكن في الوصل هتكسر لالتقاء الايه الساكنين فلا بد ان ال سكون هو كمان يبقى ثابت ايه واصلا ووقف وتكون في الاسماء هي النون الساكنه يعني وهي الافعال والحروف وتكون متوسطة ومتطرفه متوسطة يعني في وسط الكلمه ومتطرفه يعني في اخر الكلمه تمام ما تجيش في اول الكلمه تمام ليه علي <تصفيق> ايه <تصفيق> ماشي انت انت زعلان كده ليه <عم>؟ يعني? <تصفيق> <تصفيق> طيب وتكون اصليه من بنيه الكلمه مثل انعم اصليه وزائده يعني ايه من بنيه الكلمه يعني اذا نزعت من الكلمه اختل بنية اختلت بنية الكلمة وتكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها مثل انفلق أصل الفعل فلق على وزن فعل فممكن نشيل النون وبنية الكلمة ما تختلش ماشي طيب تعريف التنوين هتلاقي بقى المحترزات بتاعتي التعريف اللي كانت في النون الساكنة جابها في في تعريف التنوين قال هو نون ساكنة زائدة, زائدة. يبقى في البداية مش حرفة أصلي بزائدة يبدأ أول فرق بين النون الساكنة والتنوين طلحق واخر الاسم. يبقى ده الفارق التاني ان هي بتبقى في الاخر بس. اللي هو التنوين يعني. لكن النون ممكن تبقى في الوسط وممكن تبقى في الاخر. وكلمة الاسم هتعمل لنا فريق تالت. ان التنوين لا يكون الا في الايه? في الاسماء. ماشي كده? اما النون الساكنة تكون في الايه? في الاسم والفعل والحرف. ماشي? طيب. نون ساكنه ساكنة زي, زي اخر الاسم. لفظا. تمام? وقالت فارقه ايه? خطا يعني هي ثابتة في اللفظ دون الخط بده فارق كمان ووصلا وتفريقه وقفا بده فارق كمان ان هي النون الساكينة ثابتة وصلا ووقفا لكن التنوين ثابت ايه وصلا فقط دون الوقف وبعض العلماء زاد في التعريف ده قال هو نون ساكينة زائدة لغير التوكيد تمام طيب زود ال القيد ده ليه؟ لغير التوكيد عشان يخرج اللي ورد في المصحف بتنوين زائد للتوكيد. اللي هو فعلين وردوا في المصحف بكده اللي هي ايه? ليكونن من الصغرين. تمام? ده بالتنوين. ولناس في عمب المصية. ده ورد بالايه بالتنوين? لكن التنوين هنا تنوين رسما. فقط. لكن هي اللفظ اللي هي نون التوكيد الايه? الخفيفة. لكن ورسمت بالتنوين. ماشي كده? طيب. وحكمه وعلامته فتحتان أو كسرتان أو ضمتان وحكم حالة الوقف تبدأ الفتحتان ألفا دائما زي ما حيأت إن شاء الله في المد إلا إذا تاء على هاء تأنيث مثل إلا رحمة من ربك بالإسراء فيوقف عليها بالهاء من غير تنين يبقى أي تنين بالفتح يوقف عليه بإيه؟ بألف إلا إذا كان التنين ده على إيه؟ على ته مربوطة فيبقى يوقف عليها بالهاء بالهاء ماشي الا رحمة. ماشي كده ومفيش تنوين خالص واما الضمتان والكسرتان فيحذف التنوين فيهم ويوقف عليهما بالسكون الا في قوله تعالى وكاين كاين دي اصلها ايه ك واي اللي هي بتاعه الاستفهام كويس وتحتها ايه كسرتين ماشي ده كاين لكن رسمت في المصحف النصحف بالنون. الكاف ملزوقة في الهمزة و... والتنوين بدل تنوين مكتوب نون. تمام? فده التنوين برضو. لكن رسم ايه? نون. ماشي? فقال حيث وقع في نوم كتبوه بالنون. يعني ايه? يعني هيوقف عليها ايه? بنون. يبقى نوقفت على كاين حول ايه? وكاين بالنون. وقفت على لا يكون حاف على بلي مادة العوض لا يكون ولا نصف عاء حاف على بلي يبقى العبرة في الوقف بلي بالرسم مش باللفظ هي لا يكون لفظا نون لكن رسما تنوين وكأين لفظا إيه تنوين لكن رسما نو فالعبرة في الوقف بلي بالراس. بنحاف على كأي ما إنها تنوين حاف على بلي بالنون وحاف على لأن سفعا ولا يكونا مع إن هي نون لفظا لكن حاف على بلي بألف العوض لأن هي تنوين راس. ماشي واضحة أحمد؟ حاول لك حاجة. بص يا سيأخ. دلوقتي انا عندي العبرة في الوقف في النصحف بالرسل ماشي كلمة يكونا اصلا يعني في غير القرآن ترسم ازاي لايكونا لام وياء وكاف وواو ونون ماشي وبعدين نون ساكنة بعدها لا لايكونا يبقى الاصل هي ترسم بالايه بالنون دي بيسموها نون التوكيد الخفيفة خفيفة يعني مش مشددة يعني يعني مثلا ممكن اقول لا يكونا ممكن اقول لا يكونن ماشي ماشي ولا مش ماشي في انا عندي نون توكيد مخففة ونون توكيد مثقله مثقله اللي هي مشددة يعني ماشي كده وفي نون توكيد مخففه اللي هي نون بس كويس فده الاصل ان هي ترسم كده لكن جت كلمة لا يكونا في صورة يوسف مرسومة بايه بالتنوين تنوين بفتحه تمام طيب انا عندي لفظا دي ايه نون لان نون التوكيد المخففه اللي احنا قلنا عليه ماشي لكن رسمها هي مرسومه ايه تنوين طب انا لما حقف عليها حقف عليها بحكم اللفظ اللي هي نون يعني نون التوكيد المخففه الساكنه ولا حقف عليها بحكم الرس اللي هو تنوين لا حقف عليها بحكم الرس طيب من اللي قال كده يعني من اللي قال كده العلماء علماء القراءات والتجويد تقرأ غلط أو. فدلوقتي أنا بقف على التنوين بالفتح ازاي لما أقول مثلا وكان الله عليما حكيم التنوين بتاع حكيما وقفت عليه ازاي بألف صح حكيما اللي هي ألف العوض كويس كده طيب. لا يكون حقف عليها بنفس مسألة. التنوين بالفتحة. يبقى ايه? ولا يكون بالالف بالالف العوض. وزيها ايه? لنسف عن للناصية. برضو حقف عليها بالالف الايه? العوض لنسف عاء. تمام كده? دي مسألة. مسألة التانية كاين. كاين الاصل في كتابتها في غير المصحف يعني. انها تكتب ازاي? كاف. والف. الهمزة يعني وياء عليها ايه? كسرتين من تحت. ماشي كده? تنوين يعني. مناونة بالكسرة. كاين. لان الكاف دي حرف التشبيه فتبقى جرة. فيبقى اي دي اسم مجرور بالكاف. وعلمة جرور كسرة. ماشي. كاين. ما في صبورة. طب ما تلوب من سعيدها هنا يعني <تضحك> <تضحك> دي كاين ماشي عباره عن كاف واي لزقناهم في بعض ماشي كده فديت ايه ده رسمها لكن رسمت في المصحف ازاي كده بنون سكن ماشي كده طيب هي لفظه مفروض ايه تنوين. تنوين ماشي ومرسومه في المصحف بايه بنون طيب انا لما هقف هقف عليها بتنوين هقولك كاي وبشيل التنوين ولا هقف عليها بالنون واقول كاين هقف بالنون عشان ايه مراعاه الايه بس ماشي في ده, ده بظبطه بقى في كتب الرسم اللي ذكرت ضبط الرسم في المصحف ازاي السيد عثمان بن عفان رسم اه له قواعد طبعا للرسم مش اي واحد يكتب مصحف لازم يبقى حافظ القواعد بتاعت الرسم في كتب كده في الرسم قواعد الرسم لعثمان سيدنا عثمان كتب المصحف ازاي لان في في ممكن ممكن في قراءات تانية توفق غير كده على حسب القراءه يعني انا حسب مرسوم في المصحف ازاي اللي في اللي مرسوم في المصحف اللي اللي هو المصحف الكوفي اللي هو منه قراءة عاصم مرسومه كايين كده تمام فهنقف عليها كده ممكن تبقى في مصاحف تانية مرسومه كده ماشي ايه رسم عثماني برضو. اه المهم يبقى في مصحف من مصاحف العثمانيه لو المصحف المكي والمصحف بتاع سيدنا عثمان ومصحف الامام المصحف الكوفي المصحف الشامي كل دي المصاحف طيب امم لو انا طبع لا ما حدش سمعني ولا حاجة ايه ايه الصوت بقى وقال بالالف وقال بالالف انت لو وصلتها اللي هتشيل الالف الاطباق الساكنه مالها مالها مالهة? مالها يعني. هتوف بالالف. هتوف بالالف هو ايه الاشكال في كده? ايه? يعني إيه الالف مش فتحة. لا مش مش مش لحن يا ابني ما هو السياق يبين ان ده مفرد فعل مفرد ولو وقفت عليها مش لحن برضه ايوه ماشي ده مش لحن ان هي كده انت يلزمك الرسم يا ابني يا ابني دلوقتي اللحن ايه ايه تعريف اللحن هو اللي بيسمع هيجي يسمع الكلمه دي لوحدها هو مش سامع قبلها لا يسجننا وعارف ان ده كلام لمفرد مش مش هيجي هيسمع دي لوحدها اصل القارئ مش هيجي يقوم فصل القراءة القراءه كلها ويجي ولا يكون هو ايه ما هو سامع القراءة من اوله وفاهم وعارف ان ده لمفرد <تصفيق> لا ما اتغيرش لا ما اتغيرش <تصفيق> يا ابني يا حبيبي يا ابني دلوقتي المعنى ما اتغيرش لان انا واقف بالف العوض لو وصلت حيبا ايه لا يكون من الصغرين وقبلها لا يسجع لنا فمفهوم الندال ايه لمفرد مش لمثنى فمفهوم اللحن اللي انت بتقول عليه ده مش واصل اصلا للشخص المعنى اللي انت بتقول ده مش هيتبادر للشخص لانه مش هيفهم كده ده وقف قبيح جدا ولو قصد المعنى يكفر <سؤال> لا وقفت عليها تشيل الياء ليه من؟ الياء اللي كده الشكله مين تشيل الياء ليه ليه تشيل الياء حذف حرف العله يا عم الشيخ ده مش ناهي. ده نفي حذف حرفة ايه? <تصفيق> نعم? بنضيع في رجلين? ماشي. حاضر. والله انت راجعوا فيها تاني. انا ما عرفش وجه الحاسف هناك. طيب. ولا يلتبس علينا وجود ميم الإقلاب في إحدى الحركات الثلاث لأنها بمنزلة الحركة الثانية للتنوين الفرق بين نون الساكين والتنوين طبعا إيه؟ جبنا من التعريف يعني. واستثنى من ذلك نون التوكيد الخفيفة التي لم تقع إلا في موضعين في القرآن وهما لا يكون من الصغرين لنسف عام بالنصير فإنها نون وليست تنوينا للتصالية بالفعل وإن كانت غير ثابتة خطا وقفا كالتنوين فهي إذا نون ساكنة شبيهة بالتنوين. طيب، وللنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام وهي الإظهار والإضمام والإفلاب والإخفاء. قد أشار الإمام ابن الجزري إلى هذه الأحكام بقوله وحكم نون وحكم تنوين ونون يلف إظهار إضمام وقلب إخفاء. نسيت الكلام على حكم كل منها تفصيلا. الحمد لله رب العالمين. Thank you.